وحق رسوله الخاص والحق المشترك الحقوق ثلاثة حق لله وحده لا يكون لغيره وهو عبادته وحده لا شريك له بجميع أنواع العبادات وحق لرسوله صلى الله عليه وسلم خاص وهو التعزير والتوقير والقيام بحقه اللائق والابتداء به وحق مشترك وهو الإيمان بالله ورسوله وطاعة الله ورسوله ومحبة الله ورسوله وقد ذكر الله الحقوق الثلاثة في آيات كثيرة من القرآن فأما حقه فكل آية فيها الأمر بعبادته وإخلاص العمل له والترغيب في ذلك وهذا شيء لا يحصى وقد جمع الله ذلك في قوله لتؤمنوا بالله ورسوله فهذا مشترك وتعزروه وتوقروه فهذا خاص بالرسول وتسبحوه بكرة وأصيلا فهذا حق لله وحده وقوله أطيع الله وأطيع الرسول في آيات كثيرة وكذلك امنوا بالله ورسوله وكذلك قوله والله ورسوله أحق أن يرضوه والله ورسوله أحق أن وقال تعالى سيؤتين الله من فضله ورسوله فهذا مشترك انا إلى الله راغبون هذا مختص بالله تعالى ولكن ينبغي أن يعرف العبد أن الحق المشترك ليس معناه أن ما لله منه يثبت نظيره من كل وجه لرسوله بل المحبة والإيمان بالله والطاعة لله لا بد أن يصحبها التعبد والتعظيم لله والخضوع وأما المتعلق بالرسول من ذلك فإنه حب في الله وطاعة لأجل أن من أطاع الرسول فقد أطاع الله بل حق الرسول على أمته من حق الله تعالى فيقوم المؤمن به امتثالا لأمر الله وعبودية له وقياما بحق رسوله وطاعة له وإنما قيل له حق الرسول لتعلقه بالرسول وإلا فجميع ما أمر الله به وحث عليه من القيام بحقوق رسوله وحقوق الوالدين والأقارب وغيرهم كله حق لله تعالى فيقوم به العبد امتثالا لأمر الله وتعبدا له وقياما بحق للحق وإحسانا إليه إلا الرسول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 هذه قاعدة جليلة عظيمة الشأن تمس الحاجة إلى معرفتها من كل مسلم وذلك أن الحقوق ثلاثة حق خالص لله تبارك وتعالى وهو العبادة كما جاء في حديث معاذ رضي الله عنه اتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله اعلم قال حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشرك به شيئا وحق العباد على الله لا يعذب من لا يشرك به شيئا فالعباده حق لله والله عز وجل يقول وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ويقول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله فالعبادة حق لله سبحانه وتعالى ليس له شريك فيها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما فيحق خاص به خالص له جل وعلا ليس معه شريك فيها وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال جل وعلا ولله على الناس حج البيت وأتم الحج والعمرة لله فالعباده حق لله تبارك وتعالى لا يجوز أن يشرك معه فيها غيره لا من الأنبياء المرسلين ولا من الملائكة المقربين ولا من غيرهما من الأحياء أو الأموات والجمادات فيحق لله سبحانه وتعالى وهناك حق للرسول صلوات الله وسلامه عليه وتعزيره صلى الله عليه وسلم وتوقيره وهناك حق مشترك وهو الإيمان والطاعة والمحبة ونبه رحمه الله تعالى أن قولنا حق مشترك لا يعني ذلك أن مال الرسول عليه الصلاة والسلام من هذا الحق مماثل لمال الله بل الذي للرسول عليه الصلاة والسلام من هذا الحق هو على سبيل التبعية فالطاعة مثلا طاعة الرسول حق مشترك قال وأطيع الله وأطيع الرسول لكن طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام تبع لطاعة الله من يطع الرسول فقد أطاع الله ومحبة الرسول عليه الصلاة والسلام تبع لمحبة الله فالله سبحانه وتعالى يحب لذاته من كل وجه سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام يحب محبة تبع لمحبة الله يحب محبة تبع لمحبة الله تبارك وتعالى ولهذا جاء في دعاء عليه الصلاة والسلام اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربني إلى حبك فالله عز وجل يحب لذاته من كل الوجوه ومن سواه يحب محبة تابعة تبع لمحبة الله ولهذا جاء في الحديث أوثقوا عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله وجاء في الحديث الآخر من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان وهذه الحقوق الثلاثة إذا لم يحصل أو لم يكن عند العبد تمييز فيها أو بينها فإنه يقع في الخلق وربما يقع في الشرك ولهذا كان متاكدا ومتعينا فهم هذه الحقوق حتى لا يقع الخلق وعندما يقع الخلق في هذا الباب فإن الأمر خطير جدا لأن من يخطئ في حق الله الخاص به فيجعل مع الله شريكا فيه ماذا يكون؟ شأنه من يجعل حق الله عز وجل الخاص به الخالص له يجعل مع الله شريكا فيه سواء النبي عليه الصلاة والسلام أو ملك أو ولي أو غير ذلك من يفعل ذلك وقع في الشرك لأن الشرك تسوية غير الله بالله في شيء من حقوقه أو خصائصه هذا الشرك تسوية غير الله بالله في شيء من حقوقه أو شيء من خصائصه سبحانه وتعالى وحقوقه جل وعلا على ان يعبدوه والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة وخصائصه سبحانه الربوبية والتدبير والتسخير والعطاء والمنع والفضل التفضل والإحياء والإماتة وأيضا أسماؤه وصفاته جل وعلا هذه كلها خصائص ولله الأسماء الحسنى هذا يفيد الاختصاص فالشرك تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله ولهذا يجب أن يفهم حق الله يجب أن يفهم حق الله سبحانه وتعالى فهما صحيحا من أجل أن يخلص لله وأن لا يجعل مع الله سبحانه وتعالى شريك فيه أما من لم يفهم الحقوق ولم يميز بينها ربما جعل شيئا من حقوق الله أو شيئا من خصائص الله لغيره فيقع في الشرك بالله سبحانه وتعالى والشيخ رحمه الله ذكر بعض الآيات التي تدل على هذه الحقوق الثلاثة سواء الحق الخاص بالله أو الحق الخاص بالرسول عليه الصلاة والسلام والحق المشترك فيما يتعلق بالحق الخاص بالله قال فأما حقه أي الخاص الخالص فكل آية فيها الأمر بعبادته وإخلاص العمل له والترغيب في ذلك وهذا شيء لا يحصى هذا كل حق الله الخاص به أي آية فيها الأمر بالعبادة عموما أو بأفراد منها فهذا حق خاص لله تبارك وتعالى ومن جعل مع الله شريكا فيه فقد كفر وأشرك بالله الشرك الاكبر الناقل من ملة الإسلام قال وقد جمع الله ذلك يعني الحقوق الثلاثة الخاص بالله والخاص بالرسول عليه الصلاة والسلام والمشترك في آية واحدة جمع فيها الحقوق الثلاثة وهي قول الله جل وعلا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلة فهذه الآية جمع الله سبحانه وتعالى فيها بين الحقوق الثلاثة أما قوله لتؤمنوا بالله ورسوله فهذا حق مشترك لتؤمنوا بالله ورسوله الإيمان مطلوب من العبد ان يؤمن بالله ومطلوب منه أن يؤمن بالرسول وهما, ركن وهما من أركان الإيمان قال الله سبحانه وتعالى كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وقال جل وعلا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 فالإيمان بالأنبياء والإيمان بالرسل ركن من أركان الإيمان والإيمان برسولنا عليه الصلاة والسلام من أركان الإيمان ولهذا قال لتؤمنوا بالله ورسوله نؤمن بالله ربا خالقا متصرفا في هذا الكون له الأسماء الحسنى والصفات العلى نؤمن بأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه ونؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام أنه رسول من رب العالمين نطيعه فيما أمر ونصدقه فيما أخبر وننتهي عما نهى عنه وزجر فإذا الإيمان حق مشترك لكن لا يعني كما أشار المصنف رحمه الله إذا قيل أن حق مشترك أن مال الله أو أن مال الرسول عليه الصلاة والسلام من هذا الحق مثل مال الله لا يعني ذلك فالله عز وجل له حقه الخاص به من الإيمان والرسول عليه الصلاة والسلام له الحق الخاص به من الإيمان قال وتعزروه وتوقروه الضمير هنا يعود على الرسول عليه الصلاة والسلام وتعزيره نصرته وتوقيره احترامه عليه الصلاة والسلام لتعزروه وتوقروه أي الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا حق خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام وقوله وتسبحوه بكرة وأصيلة التسبيح عبادة لله وحده لا أحقية للرسول عليه الصلاة والسلام فيها لا قليل ولا كثير التسبيح لله فهو عباده خاصة بالله فقول وتسبحوا الضمير يعود على الله جل وعلا الضمير يعود على الله سبحانه وتعالى وهذا حق خاص بالله جل وعلا قال وقوله تعالى أطيع الله وأطيع الرسول في آيات كثيرة الطاعة حق مشترك الطاعة حق مشترك لكن الذي للرسول عليه الصلاة والسلام من الطاعة هو فيه على سبيل التبعية من يطع الرسول فقد أطاع الله من يطيع الرسول فقد أطاع الله فطاعته عليه الصلاة والسلام من طاعة الله كما أن محبته صلى الله عليه وسلم من محبة الله جل وعلا وكذلك آمنوا بالله ورسوله آمنوا بالله ورسوله الإيمان حق مشترك لكن الذي للرسول عليه الصلاة والسلام من الإيمان هو ما يليق بمقامه عليه الصلاة والسلام من أنه رسول مبلغ ادى الرساله وبلغ الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين وما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها من صلوات الله وسلامه عليه قال وكذلك قوله والله ورسوله أحق أن يرضوه, والله ورسوله أحق أن يرضوه أي مطلوب من العبد يرضي الله بتوحيده إخلاص الدين له وطاعته سبحانه وتعالى وأن يرضي الرسول عليه الصلاة والسلام باتباعه والسير على منهاجه طاعة لأوامره عليه الصلاة والسلام وانتهاء عن نواهيه صلى الله عليه وسلم قال والله ورسوله أحق أن يرضوه والله ورسوله أحق أن يرضوه ف طلب الرضا مطلوب من العبد أن يرضي الله بتوحيده وأن يرضي الرسول عليه الصلاة والسلام باتباعه, باتباعه عليه الصلاة والسلام وكذلك مطلوب من العبد الرضا بالله ربا والرضا بالرسول عليه الصلاة والسلام بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا وكذلك قوله سيؤتين, سيؤتين, سيؤتين الله من فضله ورسوله انا إلى الله راغبون قبلها قال ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتين الله من فضله ورسوله انا إلى الله راغبون وأدعو الاخوه جميعا إلى حسن التأمل في هذه الآية والتدقيق في الحقوق وتذكر أن من يزل في هذا الباب بإضافة حق لله لغير الله يقع في السرك ولو كان من أضاف إليه هذا الحق أفضل عباد الله وخليل الله صلوات الله والسلام عليه وليدقق الإنسان حتى يعطي كل ذي حق حقه حتى يعطي كل ذي حق حقه لا أن يعطي حق الله لغيره لأن من أعطى حق الله سبحانه وتعالى لغيره فقد وقع في الشرك والعبارات والألفاظ, والألفاظ التي في الآية ألفاظ دقيقة جدا يجب أن تضبط وتفهم ضبطا للحقوق وتمييزا بينها قال الله سبحانه وتعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله هذا الرضا والرضا حق مشترك لكن الذي لله من الرضا ليس كالذي للرسول يبين ذلك الحديث قال عليه الصلاة والسلام ذاق طعم من, من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا فالرضى بالله رضا به ربا خالقا رازقا معبودا بحق ولا معبود بحق سواه والرضى بالرسول عليه الصلاة والسلام رضا به رسولا حقه أن يطاع وأن يتبع وأن تقتفأ آثاره وأن يسار على منهاجه صلى الله عليه وسلم قال ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله ما آتاهم الله ورسوله الايتاء ممن الايتاء ممن قال آتاهم الله ورسوله الايتاء من الله ومن الرسول عليه الصلاة والسلام والايتاء الذي من الرسول عليه الصلاة والسلام ايتاء على سبيل الابلاغ لدين الله ومن ذلكم قول الله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا الدين كله جاءنا من طريق الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي آتانا إياه أي بلغنا إياه صلوات الله والسلام عليه فهو إيتاء من صلى الله عليه وسلم على سبيل البيان والإبلاغ وهو في ذلك كله مبلغ وما على الرسول إلا البلاغ وما ينطق عن الهوى فهو مبلغ فلاحظ هنا أضاف الإيتاء إلى الله وإلى الرسول عليه الصلاة والسلام. وإيتاء الرسول صلى الله عليه وسلم هو إيتاء حقيقي لكنه على سبيل ماذا الإبراع. لم يأتي عليه الصلاة والسلام بشيء من قبل نفسه وإنما هو مبلغ قل إنما أنذركم بالوحي. قل انما انذركم بالوحي وما على الرسول الا البلاغ فايتاؤه عليه الصلاه والسلام ابلاغ لدين الله فهنا اضاف الإيتاء الى الله وإلى الرسول قالوا ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله رضوا ما اتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله ما اضاف اليها ورسوله لاحظ الفرق وقالوا حسبنا الله ما قال ورسوله لأن الحسب ما هو الكافي الحسب الكافي والحسب هو الله وحده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل أي كافينا الله حسبنا الله اي كافينا الله في الآية الأخرى قال يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين اي وحسب من اتبعك من المؤمنين معنى حسبك الله اي كافيك الله يكفيك يكفيك حفظا ووقايه ونصرة ومدا وعونا يكفيك ويكفي أيضا من اتبعك من المؤمنين ويسيء فهم الآية كل الإساءة من يظن أن المعنى أن حسبك الله وحسبك أيضا المؤمنين هذا خطأ وهذا خلط بالحقوق وسوء فهم للآية الكريمة يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين أي كافيك الله وكافي من اتبعك من المؤمنين يكفيك الله ويكفي أيضا من اتبعك ويستفاد من الآية فائدة عظيمة أن اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام من أعظم أسباب نيل كفايه الرب لعبده كما قال الله في الآت الأخرى أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ فلما ذكر الحسب قال جل وعلا وقالوا حسبنا الله من قال حسبنا الله ورسوله ماذا يكون قوله وماذا يكون عمله هذا من قال حسبنا الله ورسوله يكون مشركا لأن الحسب هو الكافي والكافي هو الله ومن أسمائه جل وعلا الحسيب ومن أسمائه الكافي جل وعلا ومن, ومن أسمائه الوكيل وكلها تدل على الكفاية ما تدل على الكفاية كفاية الله سبحانه وتعالى لأبده وهذا حق وأمر خاص بالله سبحانه فمن جعل مع الله شريكا فيه وقع في الشرك ولهذا قال جل وعلا ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله ولم يقل ورسوله لأن الحسب هو الله وحده كما أن الكافي هو الله وحده سبحانه وتعالى وقالوا حسبنا الله سيؤتين الله من فضله ورسوله الإتاء من الله جل وعلا ومن الرسول مثل ما في الآية التي أشرت لها سابقا وما آتَاكُمُ الرسول فَخُذُوهُ فذكر الإتاء من الله ومن الرسول قال سيؤتين الله من فضله ورسوله الرسول عليه الصلاة والسلام يؤتي وإيتائه ذكره الله في الآية وَمَا آتَاكُمْ الرسول. والذي يؤتيه الرسول عليه الصلاة والسلام هو فيه مبلغ لم يأتي بشيء من قبل نفسه وما على الرسول إلا البلاء لكنه إيتاء حاصل من الرسول عليه الصلاة والسلام يضاف إليه ولهذا جاء في الآية قال سيؤتين الله من فضله ورسوله أيضا تأمل هنا الفضل ممن؟ لم يقل سيؤتين الله ورسوله من فضلهما قال سيؤتينا الله من فضله ورسوله قدم الفضل وأضافه إلى الله وحده قدم الفضل وأضافه إلى الله وحده لأن الفضل كله بيد بيد الله سبحانه وتعالى وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مطرنا بفضل الله ورحمته فالفضل فضل الله الفضل فضل الله, الفضل فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء ولهذا قدم الفضل ولهذا قدم الفضل قال سيؤتينا الله من فضله ورسوله فقدم الفضل وأضافه إلى الله سبحانه وتعالى خاصة لأن الفضل فضل الله عز وجل وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم فمن أضاف, إلى من أضاف الفضل والنعمه إلى غير المنعم ماذا يكون شانه قال الله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها ينكرونها وأكثرهم الكافرون سماه كفرا وإذا كان إضافة النعمة إلى غير الله إذا كان إضافة النعمة إلى غير الله مجرد لفظ جاء على لسان الإنسان لم يقصد حقيقته فهذا من كفران النعمه ومن شرك الالفاظ ولا ينقل من المله مثل قول الانسان لولا البط لاتانا اللصوص هو في عقيدة أن أن الأمر بيد الله وان الله هو المنقذ لكن لفظه تاتي على الانسان لولا قائد السيارة لا متنا او لهلكنا هذا من شرك الالفاظ لولا قبطان السفينه لغرقنا هذا من شرك الالفاظ حتى ولو كان الإنسان لا يعتقد إضافة النعمة إلى القبطان والسائق وإنما جرت على لسان هذا من شرك الالفاظ ينهى عنه ويجر عنه الإنسان يجب أن يضاف الفضل إلى المنعم سبحانه يقال لولا فضل الله لكنا لولا منة الله عز وجل غرقنا يضيف النعمة إلى الله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها أي بإضافتها إلى غيره أما إذا كان يعتقد والعياذ بالله حتى لو لم يقل لولا كذا فبعقيدة يكفر كفرا أكبر ناقل من الملة من يعتقد أن الفضل والمنه ليست لله وإنما لمخلوق من المخلوقات فهذا من الكفر الأكبر الناقل من الملة وهذا باب زلل وقع فيه أقوام ولا سيما أهل الغلو أهل الغلو يقعون في في هذا الباب في أنواع فادحة من الزلل. قرأت مرة كلمة لأحد الأشخاص يمدح النبي عليه الصلاة والسلام. يمدح النبي عليه الصلاة والسلام. فذكر أشياء منها قال والبحر قطرة من عطائك. والبحر قطره من عطائك. يعني من عطاء قطره من عطاء النبي عليه الصلاة عطاءه كثير من جملة عطائه البحر. ومثل هذا تماما قول الآخر في غلوه في النبي عليه الصلاة والسلام وإن من جودك الدنيا وضرتها وإن من جودك الدنيا وضرتها يقصد النبي عليه الصلاة والسلام والجود الفضل من جودك أي من فضلك ومنك وعطائك الدنيا وضرتها أي الدنيا والآخرة ومن من استعمالاتها التبعيض من استعمالات من التبعيض فمثل هذه المغالات كلها ناشئه من سوء الفهم في هذا الباب ومن الخلط الذي يجر من يخلط إلى الوقوع في الشرك لأن من أعطى حق الله سبحانه وتعالى الخالص لغير الله سبحانه وتعالى يقع حينئذ في الشرك قال سيؤتين الله من فضله ورسوله ثم لما ذكر الرغبه ماذا قال ايضا ننتبه للالفاظ لما ذكر الرغبه ماذا قال قال وان إن قال ان الى الله راغبون ما قال ان الى الله ورسوله راغبون لان الرغبه عباده الرغبه عباده خاصه بالله ولهذا ما قال ان الى الله ورسوله راغبون لم يقل ذلك لأن الرغب عبادة خاصة بالله ومن ذلك قول الله تعالى مخاطب النبي عليه الصلاة والسلام فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب وقال عن عموم الأنبياء يدعوننا رغبا ورهبا الرغب عبادة لله وحده سبحانه وتعالى ولهذا قال إن إلى الله راغبون إن إلى الله راغبون فالرغبة عبادة لا يجوز أن تصرف إلا لله سبحانه وتعالى فيطرأ المسلم هذه الآية متاملا ويتأمل الدقة في الضمائر وإذا أخل الإنسان بشيء من هذه الضمائر في كلامه المعتاد فإنه قد يكون الاخلال بالضمير مؤدي إلى ماذا؟ مؤدي إلى الشرك والعياذ بالله فلاحظ الدقة في الضمائر في الآية قال ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتين الله من فضله ورسوله انا إلى الله راغبون ولهذا هذه الآية العظيمة من الآيات العظيمة التي يستفيد منها المسلم فهم التوحيد يستفيد منها المسلم فهم التوحيد الخالص ومراعاه الحقوق وعدم الخلط فيها والحذر الشديد من الشرك بالله سبحانه وتعالى بأن يضاف حق لغير مستحق والعبادة حق لله سبحانه ومن أضافها لغيره كائنا من كان فقد وضعها في غير محلها فيكون بذلك مرتكبا أكبر الظلم وأعظم الجرم ولهذا قال الله سبحانه وتعالى إن الشرك لظلم عظيم والظلم وضع الشيء في غير موضعه وأي ظلم أفضع وأي جريمة أسنع من أن تجعل العبادة التي حق الله الذي خلق الخلق لأجله وأوجدهم لتحقيقه لغيره من المخلوقات التي لا تملك لنفسها نفعا ولا ضر ولا عطاء ولا منعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ثم نبه رحمه الله تعالى إلى أنه ينبغي أن يعرف أن الحق المشترك مثل الرضا مثل المحبة مثل الطاعة مثل الإيمان الحق المشترك ليس معناه أن ما لله منه أي من هذا الحق يثبت نظيره من كل وجه لرسوله صلى الله عليه وسلم بل المحبة والإيمان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 من كل وجه غير رب العالمين ومن سواه يحب محبة تابعة يحب محبة تابعة لمحبة الله كما قال عليه الصلاة والسلام أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله كما قال عليه الصلاة والسلام من أحب لله وأعطى لله ومنع من أحب لله وأبرض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. أعيد وأؤكد أن هذه المسألة من أهم المسائل التي ينبغي أن يعنى بها المسلم وأن يضبطها تحقيقا للتوحيد وأن يحذر من طريق الغلاة الذين يخلطون في هذا الباب خلطا فادحا ولا يميزون بين الحقوق الخاصة والحقوق المشتركة فيقعون في شرك بالله سبحانه وتعالى بسبب هذا الجهل وبسبب الغلو في النبي عليه الصلاة والسلام أو أيضا الغلو في الأولياء فينسى عن ذلك أن يضيف أمثال هؤلاء إلى الأنبياء أو إلى الأولياء حقوقا خاصة بالله تبارك وتعالى فيكونون بذلك والعياذ بالله وقعوا بالشرك وقعوا في الشرك بالله عز وجل فهذه مسألة كبيرة وعظيمة هي من كبرى المسائل وأهمها وأولها بالعناية والاهتمام نعم قال رحمه الله تعالى القاعدة الثالثة والأربعون يأمر الله بالتثبت وعدم العجلة في الأمور التي يخشى من عواقبها ويامر ويحث على المبادره على أمور الخير التي يخشى فواتها وهذه القاعدة في القرآن الكثير قال تعالى في القسم الاول يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا وفي قراءه فتثبتوا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة وقد عاتب الله المتسرعين إلى إذاعة الأخبار التي يخشى من إذاعتها فقال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم وقال تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ومن هذا الباب الأمر بالمشاورة في الأمور وأخذ الحذر وأن يقول الإنسان ما لا يعلم وفي هذا آيات كثيرة وأما القسم الثاني فقوله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض فاستبقوا الخيرات أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون والسابقون السابقون أي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 ثم ذكر رحمه الله تعالى وغفر الله له وأستنه الجنة ذكر القاعدة الثالثة والأربعون والقاعدة ذات شقين وأشرت فيما سبق أن الكتاب يذكر فيه الشيخ رحمه الله أمور مستفادة من القرآن يعني مسائل عظيمة جليلة مستفادة من القرآن دل عليها القرآن في مواضع عديدة فذكر هنا مسألتين وأمرين عظيمين دل عليهما كتاب الله سبحانه وتعالى واستدل لكل واحد منهما ببعض الأدلة الأمر الأول أن الله سبحانه وتعالى أمر بالتثبت وعدم العجلة في الأمور التي يخشى من عواقبها لاحظ عبارة الشيخ الدقيقة أمر الله عز وجل بالتثبت وعدم العجلة في الأمور التي يخشى من عواقبها فالامور التي يفعلها الإنسان ولها عواقب يترتب عليها عواقب وربما ايضا يترتب عليها عقوبات ربما يترتب عليها عقوبات كم من عجلة تعجل فيها الإنسان فباء بسبب تلك العجلة بعقوبة وباء بسخط من الله سبحانه وتعالى فمثل هذه الأمور مثل هذه الأمور تحتاج إلى ألا يتعجل الإنسان يحتاج إلى التروي والتأمل والنظر والتأمل في العواقب ومن كلمات الإمام أحمد رحمه الله لبعض من ابتلوا بفكر الخوارج في زمانه قال انظروا في عاقبة أمركم قال انظروا في عاقبة أمركم يعني لا تتعجلوا تأملوا في العواقب ماذا سيترتب من عملكم أو إثرع ملك من عواقب ولو أن أصحاب مثل هذه الأفكار فعلا يتأملون في العواقب لو وجدوا أنها عواقب وخيمة عليهم وعلى غيرهم ولا يفيدون الإسلام والمسلمين بشيء لا للإسلام نصر ولا للكفر كسروا ما يترتب عليها عواقب ولهذا كان أهل العلم ينصحون من يبتلى بمثل هذا الفكر بالنظر في العواقب انظروا في عاقبة أمركم لأن الإنسان إذا نظر في عاقبة الأمر وتأمل يتنبه ويتبين أما إذا كان نظر خاصر على اندفاعته وتسرعه وتعجله فإنه لا يحمد العاقبة بل يقع في أمر لا يحمد عاقبته ولهذا ينصح أهل العلم خاصة في الفتن التي تعرض للناس ينصحون كثيرا بالروية والتؤدة وعدم التعجب. وبالامس نقلت لكم كلمة عظيمة جدا للخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه رواها الإمام البخاري في كتاب الأدب المفرد قال لا تكونوا عجلا مذايع بذرا فإن من ورائكم فتنا متماحله الردحة يعني فتن ثقيلة فاياكم العجلة اياكم العجله العجله ربما بل غالبا يكون معها الزلل قد يدرك المتاني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل فالعجله يكون معها الزلل بينما اذا تانى الانسان وتامل وتروى ونظر في العواقب واذا لم تتبين له بنظره جمع إلى نظره نظر الآخرين بالمشورة أهل الرشد والعقل والفهم، فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى يحمد العاقبة، يحمد العاقبة، والأمور التي لها عواقب قبل أن يبادر الإنسان ويباشر الفعل يتأمل في العواقب اولا قال وهذه القاعدة في القرآن كثيرا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن القى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا وقد جاء في سبب نزول هذه الآية كما روى ذلك الإمام أحمد رحمه الله وكذلك الترمذي وغيرهما أن رجلا مر بالمسلمين ومعه غنم رجلا من بني سليم مر ببعض الصحابه ومعه غنم له فسلم عليهم القى عليهم السلام فقالوا انما القى السلام ليتعود منا يعني جعل سلامه امرا يتقي به قتلنا له او مقاتلتنا له فقتلوه وساقوا غنمه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فنزلت هذه الايه يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله يعني للقتال في سبيل الله فتبينوا معنى تبينوا فتثبتوا كما جاء في قراءه فتبينوا أي فتثبتوا ولا تقولوا لمن القى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فالتثبت مطلوب التثبت مطلوب ويجب على الإنسان أن لا يتعجل وأن لا يبادر في الأمور التي لها عواقب لا يبادر في الأمور التي لها عواقب من ذلكم قول الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين كم يترتب من العواقب الوخيمة والعداوات والحروب والفساد بين الناس بسبب فاسق إن قبل قوله فترتب على قبول قوله بدون تثبت عواقب وخيمة جدا ولهذا ارشد الله عباده قال إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أي تثبتوا لا يقبل قول الفاسق بل لابد من التثبت لابد من التثبت وهذا فيه ان في, في, في المجتمعات اناس فسقه يحبون اشاعه الفاحشه اشاعه العداوه والبغضاء نشر العداوات من نمام ومعتاب وغير ذلك فاذا تلقيت اخبار هؤلاء بالقبول فسد المجتمع فسد المجتمع قال عليه الصلاه والسلام عن النميمه لا اقول تحلق, لا لا أقول تحلق قال الحالقه لا أقول تحلق شعر الرأس ولكن تحلق الدين فهذا أمر خطير جدا فإذا كانت أخبار النمامين وأخبار الفسقة يتلقاها الناس مباشرة بالقبول بدون تثبت يفسد المجتمع ويقع بينهم التناحر والتباغض والعداوات، فأمر الله سبحانه وتعالى بالتثبت وعدم التعجر إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا قال وقد عاتب الله المتسرعين إلى إذاعة الأخبار التي يخشى من اذاعتها وذكر قول الله سبحانه ولو انهم قول الله سبحانه وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أدعو به هذا تسرع وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف معنى أمر من الأمن أو الخوف أي أمر من الأمور التي تمس أمن الأمة. أو تمس خوف الأمة أذاعوا به أذاعوا به يعني نشروه ولو, ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم يعني لو انهم ردوا هذا الأمر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام والرد إليه في حياته الرد إليه في حياته رد إليه هو عليه الصلاة والسلام وبعد مماته ما إلى سنته وإلى أولي الأمر يعني أولي العلم الراسخين في العلم لو ردوا الأمر إلى أهل العلم لنظروا وتأملوا وفق الأدلة والضوابط الشرعية ثم أفتوا في ضوء ذلك بينما الإنسان المتسرع في مثل هذه الحال يضيع مباشرة والآن إذا أردنا أن نتامل في مسألة الإذاعة الإذاعة في الزمن الأول نطاقها ضعيف جدا وهي خطيره لكن نطاقها ضعيف كيف تكون الاذاعه في الزمن الأول كيف تكون الاذاعه ما فيه الا شيء فردي ما في صحف سياره ولا في قنوات فضائيه ولا في شبكه عنكبوتيه يضع الانسان الكلمه في لحظه تصل الدنيا كلها الآن اذاعه الاخبار اصبحت سريعه أسرع من سرعة النار في الهشيم سريعة جدا في الزمن الأول إذاعة الأخبار ينتقل المذيع من شخص إلى آخر ويحث الآخرين أن يواصلوا العمل بإذاعة الخبر يؤكد عليهم بلغ فلانه بلغ فلانه بلغ فلانه لا تنسى وهو ينتقل يا إلى مكان لاخر آخر إلى ثالث يذيع الأخبار عملية مجهده لكنها كانت هي وسيلة الإذاعة ذاعه أن ان نطاقها ضيق لكن لكنها ت ت ت ت تسري في المجتمع سريعا تسري في المجتمع سريعا والناس تتناقل تتناقل وكل انسان يسمع وهذا غالب الناس لا هم له الا ان يقول لمن لقيه سمعت سمعت ايش صار ايش حصل وينقل والآخر مثله وهكذا تسري الأخبار غالب الناس لا يتثبت ولا يتروى ولا يتأكد هي شائعة أو حقيقة ينقل مباشرة بئس مطيه الرجل زعمه بينما الآن ذاعة الأخبار في زماننا يجلس الإنسان في غرفته بين جدران اربع لا يعلم به إلا رب العالمين ويكتب في شبكة العنكبوتيه ما يريد أن يذيعه في العالم ويدخل في في في في الشبكة ويصل الدنيا كلها، يصل الدنيا كلها. وإذا أحب أن لا يعرف اسمه قال أبو فلان، إذا أحب أن لا يعرف اسمه قال أبو فلان، أبو فلان، و و وتمشي أخبار كثيرة تسري في الناس، وقيعة في الولاة، وقيعة في العلماء. تشكيك في توابط زعزعه لإيمانيات إثارة لسبهات وتذع تنشر في العالمين وأقول مؤكدا ما أعظم عقوبة من يذيع مثل هذه الإذاعات عند الله سبحانه وتعالى وما أشنع جرما لأن هذه إذاعة سرت في الدنيا كلها يعني لم يذع شيئا ينتشر بين اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو عشرة هذه مصيبة أيضا لكن شيء يسري في عشرات الآلاف من وملايين البشر في لحظة واحدة ومن يجلس أمام الشبكة العنكبوتية ويريد أن يذيع خبرا قبل أن يذيعه ونفسه تقول له لا أحد يعلم بك ولا أحد يدري من أنت وهذا لسان حال كثير من المذيعين قبل أن يقول لا أحد يعلم بك ولا يدري من أنت ولا أحد يطلع عليك قبل ذلك كله عليه أن يعلم أن رب العالمين مطلع عليه وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول ومعهم معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولما ضعف هذا الجانب الإيماني لدى أقوام أصبحوا يذيعون إذاعات مفسدة إذاعات مغرضة إذاعات مسيئة للدين لأهل العلم لولاة الأمر وبينه وبين, وبين يقول لا أحد يدري لا ترب العالمين رب العالمين مطلع عليك والحساب على الله والمحاسب هو رب رب العباد جل وعلا وكثير من هؤلاء يبناه الله سبحانه وتعالى بان يفضح ومهما يكن عند امرئ من خليقه وان خالها تخفى على الناس تعلم يفضح رب العالمين وان سلم من الفضيحه في الدنيا لم يسلم من الخزي يوم الدين الا من تاب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 لاتبعتم الشيطان إلا قليلا أيضا أورد قوله بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه وهذا نتيجة التسرع والعجلة أن بعض الناس يبادر إلى التكذيب ويسارع في أمر لا علم له به وهذه من نتائج العجلة الخطيرة لكن لو أنه تأنى وتأمل ونظر لهدي إلى رشد نفسه، لكن إذا تعجل رد الحق مع وضوح دلائله. قال ومن هذا الباب باب الحث على عدم العجلة والتثبت في الأمور، الأمر بالمشاورة في الأمور وأخذ الحذر، وألا يقول الإنسان ما لا يعلم. وفي هذا وفي هذا آيات المشاورة مرة معنا فيها، قريبا بعض الآيات وأخذ الحذر أيضا مرة معنا فيه آية خذوا حذركم وأن لا يقول انسان ما لا يعلم قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم وقال جل وعلا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون قال أما القسم الثاني وهو قوله ويأمر ويحث على المبادره على أمور الخير التي يخشى فواتها يخشى فواتها إذا أكرمك الله سبحانه وتعالى وأقبلت نفسك على الخير وأنت في وقته بادر إليه قبل فواته بادر إليه قبل فواته إذا تهيأ لك باب من أبواب الخير ونفسك مقبل عليه أقبل أنت عليه وبادر إلى فعله قبل أن يفوت مثل ما أشار إلى هذا المعنى بعض اهل العلم مستنبطا ذلك من قوله جل وعلا واعلم ان الله يحول بين المرء وقلبه إذا إذا وفقك الله وانشرح صدرك لباب من ابواب الخير فاقبل بنفسك قبل أن يحال بينك وبين هذا الأمر ما يدري قد قد ياتي ذلك الوقت والنفس غير مقبلة قد قد ذلك الوقت والنفس أيضا غير نشيطة مريضا إنسان قد يأتي ذلك الوقت والامكانية غير مهيئه فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، ولهذا ينبغي على الإنسان أن يستغل صحته، حواسه، سمعه، بصره في أعمال الخير وعمل البر قبل أن يحتاج إليها ويتمناها ولا تكون حاصلة. يعني على سبيل المثال البصر بصر الإنسان لا يبقى على قوته لا يبقى على قوته كل ما كبر يضعف في الغالب فيستغل للإنسان قدرته البصرية التي أكرمه الله سبحانه وتعالى بها في النظر الذي يعود عليه بالعاقبة الحميدة الطيبة في دنياه واخراه ومن ذلك النظر في كتاب الله وفي كتب أهل العلم وفي الأمور النافعة المفيدة وهكذا قل في السمع وهكذا قل في بقية الحواس القيام مع القدرة الإنسان عنده قدرة على القيام قد يأتي عليه وقت يحب أن يصلي قائما ما يستطيع قد يأتي عليه وقت يحبا يصلي قائما ما يستطيع فإذا تهيأ الإنسان قوة وقدرة على العمل يبادر يبادر للعمل قبل أن يحال بينه وبينه إما بضعف البنية أو بضعف الهمة أو بالعوارض التي تصرف الإنسان عن العمل فالذي ينبغي على الإنسان هو المبادرة المبادرة والمسارعة لأعمال الخير قال ويأمر ويحث على المبادرة على أمور الخير التي يخشى فواتها التي يخشى فواتها. فقوله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وقول فاستبقوا الخيرات وقول أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون وقال والسابقون السابقون أي السابقون في الدنيا إلى الأعمال الصالحة والطاعات الزاكية هم السابقون إلى المنازل العالية والدرجات الرفيعة في جنات النعيم ولهذا الله سبحانه وتعالى ميز بين درجة السابقين وبين درجة أصحاب اليمين وميز بين ثواب هؤلاء وتواب هؤلاء ومن الأمور المفيدة المنشطة في الطاعة والعبادة أن تعقد مقارنة مستعينا بكتب التفسير بينما جاء في سورة الرحمن وكذلك ما جاء في سورة الواقعة من ثواب المقربين وثواب أصحاب اليمين ما صفه جنة هؤلاء وما صفه جنة هؤلاء ما صفه انهار هؤلاء وما صفه انهار هؤلاء وما صفه سرر هؤلاء وما صفه سرر هؤلاء وما صفه حور العين لهؤلاء وما صفه الحور العين لهؤلاء تعقد مقارنه وتستعين بكتب التفسير هذا يبعث في العبد شوق واذا وجد الشوق هذه نعمه كبيره إذا وجد في القلب شوق لمنازل السابقين منازل المقربين منازل أصحاب اليمين هذا خير عظيم إذا وجد في القلب شوق لذلك لأن يترتب على هذا الشوق أيضا الأعمال إذا وفق الله سبحانه وتعالى عبده واعانه على ذلك قال أي السابقون في الدنيا إلى الخيرات هم السابقون في الآخرة إلى الجنات والكرامات والآيات كثيرة في هذا المعنى وهذا الذي أرسد الله عباده إليه هو الكمال أن يكونوا حازمين والحزم وضع الأمور في مواضعها الحزم يكون في المبادرة والمسارعه إلى الخيرات وعدم التسويف والتأجيل عدم التسويف والتأجيل وأكثر ما يحرم الناس من الخيرات في هذه الحياة الدنيا التسويف كل ما أقبلت النفس على باب من أبواب الخير جاء الشيطان وجاءت النفس الأمارة بالسوء وجعلت تحت هذه الرغبة كلمة سوف جعلت تحت هذه الرغبة القوية التي غمرت القلب يجعل تحتها كلمة سوف فينقلها إلى أسبوع أو شهر أو سنة وإذا جاء ذلك الوقت أيضا وضع تحتها سوفا ونقلها إلى وقت آخر إلى أن يموت الإنسان مسوف كثير من الناس ماتوا مسوّثين وكان في حياته يقول سأعمل كذا وسأعمل كذا وسأعمل كذا أمور كثيرة ومات ولم يعمل مات ولم يعمل يضع كلمة سوف إلى أن يدهمه الموت وهو إنسان مسوف فالحزم المبادرة والمسابقة ولهذا قال جل وعلا وسارع، قال فاستبقوا يسارعون وهذه منزلة عليا ودرجة منيفه يكرم الله سبحانه وتعالى من يكرم بها من عباده نسأل الله الكريم لنا جميعا من فضله. نعم. قال رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة والأربعون عندما يلان النفس أو خوف ما يلانها إلى ما لا ينبغي يذكرها الله ما يفوتها من الخير وما يحصل لها من الضرر. وهذا في القرآن كثير وهو من أنفع الأشياء في حصول الاستقامة لأن الأمر والنهي المجرد لا يكفي أكثر الخلق في كفهم عما لا ينبغي حتى يقرن بذلك ما يفوت, ما يفوت من المحبوبات التي تزيد أضعاف المضاعفة على المحبوب الذي يكرهه الله وتميل إليه النفس وما يحصل من المكروه المرتب عليه كذلك قال تعالى واعلموا أنما اموالكم واولادكم فتنه فهنا لما ذكر فتنه الاموال والاولاد التي مالت باكثر الخلق عن الاستقامه قال مذكرا لهم ما يفوتهم ان افتتنوا وما يحصل لهم ان سلموا من الفتنه وان الله عنده اجر عظيم وقال تعالى ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياه الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامه ام من يكون عليهم وكيلا وقال تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتي منها وما له في الآخرة من نصيب وقال تعالى أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون والآيات في هذا المعنى الجليل كثيرة جدا فإذا بان للناظر أصلها وقاعدتها سهل عليه تنزيل كل ما يرد منها على الأصل المتقرر والله أعلم ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه القاعدة قال عندما يلان النفس أو خوف ما يلانها إلى ما, إلى ما لا ينبغي إذا مالت نفس الإنسان إلى أمر لا ينبغي أن تميل إليه من المعاصي أو المحرمات أو نحو ذلك أو خشي الإنسان أن تميل نفسه يعني وجد فيها بدايات الميل لما لا ينبغي كيف يداوي نفسه كيف يداوي نفسه وكيف يعالجها عندما ميلانها لما لا ينبغي أو خوف ميلانها لما لا ينبغي كيف يداوي نفسه قال يذكرها الله ما يفوتها من الخير وما يحصل لها من الضرر هذه أنفع طريقة لمداوات النفس عند ميلانها للشر أو إرادتها الميلان للشر أو بداية الميلان للشر عليه أن يذكرها بأمرين يذكرها بالخير الذي يفوت ويذكرها بالضرر الذي يحصل كل ما أرادت النفس أن تميل إلى شر من الشرور وباطل من الباطل ومحرم المحرمات يقف الإنسان محاسب النفس قبل أن يقدم ويذكرها بالخير الذي سيفوته ويذكرها بالضرر الذي سيحصل له فالنفس إذا تذكرت الخيرات التي تفوت والمضرات التي تحصل تمتنع إذا تذكرت الخيرات التي تبوت والمضرات التي تحصل تمتنع وكثير من الناس وفقهم الله سبحانه وتعالى بهذا النظر الحسن الجميل تمتنعوا عن المحرم لان ذكر نفسه بأمر عظيم فانتفعت النفس بذلك فهذا أمر عظيم ينبغي أن يراعى ولاحظ كلمة الشيخ رحمه الله قال وهو من انفع الأشياء في حصول الاستقامة وهو من أنفع الأشياء في حصول الاستقامة الاستقامة التي الاستمرار والمداومه والثبات على طاعة الله من أنفع ما يكون في هذا الباب أن نفس العبد إن مالت أو أرادت أن تميل إلى شيء محرم يقف الإنسان يحاسب نفسه يذكرها بشيء بالخير الذي سيفوت وفي الوقت نفسه أيضا يذكرها بالمضره أو المضرات التي ستحصل فإذا حصل له هذا التذكير انتفع بإذن الله عز وجل وكفت النفس عن ميلها ذكر على ذلك أمثلة منها قول الله تعالى وَاعْلَمُوا أنما اموالكم واولادكم فتنه والله عنده أجر عظيم فهنا لما ذكر فتنة الأموال والأولاد التي مالت بأكثر الخلق عن الاستقامة قال مذكرا لهم ما يفوتهم إن فتنوا وما يحصل لهم إن سلموا من الفتنة وأن الله عنده أجر عظيم فإذا بدأت نفس الإنسان تميل إلى الفتنه بالولد والفتنة بالمال فتنة تشغل الإنسان عن الطاعة وعن العبادة فعليه أن يذكر نفسه بأن الله عنده أجر عظيم فإياك أن يفوت عليك هذا الافتتان بالمال والولد أجر الله سبحانه وتعالى العظيم إذا ختم الآية بقوله أن الله عنده أجر عظيم هو من باب تذكير النفس بالخيرات إذا مالت, إذا مالت إلى أمر يضرها وقال تعالى ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا أيضا هذا تنبيه من هذا القبيل إذا حضي هؤلاء بمن يجادل عنهم في الحياة الدنيا من يجادل عنهم يوم القيامة ومن يكون عنهم وكيلا فهذا التذكير يحجز النفس عن مثل هذا الميلان وقال تعالى من كان يريد حرف الآخرة نزد له في حرفه ومن كان يريد حرث الدنيا من كان يريد الدنيا ماذا عليها ان يذكر نفسه إذا كانت نفسه مياله الى الدنيا وليس له همه في حرث الاخره قال ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الاخره من نصيب يذكر نفسه بالحرمان العظيم وأنه ياتي يوم القيامه ما له نصيب ويأتيه من الدنيا ما قسم له قال الله تعالى من كان يريد العاجل عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا وقوله في الآية نؤته منها نؤته منها هذا قيده ما جاء في سورة الإسراء وقوله سبحانه من كان يريد العاجل عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد فقول نؤتي منها مقيد بقوله لمن نريد قيدتها آية الإسراء وقال تعالى أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون إذا انشغل الإنسان بمتاع الدنيا واستمر هذا المتاع سنوات النهاية يزول هذا المتاع ثم يأتي هذا التساؤل الذي يحيي قلب من أراد الله حياته وقوله ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون من مات وقد متعها الله عز وجل بأنواع النعم في الحياة الدنيا لكنه عن الآخرة غافل ماذا يغني عنه ذلك المتاع والآيات في هذا المعنى الجليل كثيرة جدا قال فإذا بان للناظر أصلها وقاعدتها سهل عليه تنزيل كل ما يريد يرد منها على الأصل المتقرب وهذا يعني الشيخ رحمه الله سلك أو ينبه عليه في جل القواعد يقول هذه القواعد مثابة المفتاح مع ضرب بعض الأمثلة فإذا استبانت لك القاعدة ووضحت لك من خلال بعض الأمثلة سهل عليك الدخول في تطبيق هذه القاعدة على نظائرها نعم قال رحمه الله تعالى القاعدة الخامسة والأربعون حث الباري في كتابه على الصلاح والإصلاح هذه القاعدة من أعم القواعد فإن القرآن يكاد أن يكون كله داخلا تحتها فإن الله أمر بالصلاح في آيات متعددة والإصلاح وأثنى على الصالحين والمصلحين في آيات أخرى والصلاح أن تكون الأمور كلها مستقيمة معتدلة مقصودا بها غاياتها الحميدة فأمر الله بالأعمال الصالحة وأثنى على الصالحين لأن أعمال الخير تصلح القلوب والإيمان وتصلح الدين والدنيا والآخرة وضدها فساد هذه الأشياء وكذلك في آيات متعددة فيها الثناء على المصلحين ما أفسد الناس والمصلحين بين الناس والتصالح فيما بين المتنازعين وأخبر على وجه العموم أن الصلح خير فإصلاح الأمور الفاسدة السعي في إزالة ما تحتوي عليه من الشرور والضرر العام والخاص ومن أهم أنواع الإصلاح السعي في إصلاح أحوال المسلمين في إصلاح دينهم ودنياهم كما قال شعيب إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وكل ساع في مصلحة دينية أو دنيوية للمسلمين فإنه مصلح والله يهديه ويرشده ويسدده وكل ساع بضد ذلك فهو مفسد والله لا يصلح عمل المفسدين ومن أهم ما يكون أيضا السعي في الصلح بين المتنازعين كما أمر الله بذلك في الدماء والأموال والحقوق بين الزوجين والواجب أن يصلح بالعدل ويسلك كل طريق توصل إلى الملاءمة بين المتنازعين فإن آثار الصلح بركة وخير وصلاح حتى إن الله تعالى أمر المسلمين إذا جنح الكفار الحربيون إلى المسالمه والمصالحة أن يوافقوهم على ذلك متوكلين على الله وأمثلة هذه القاعدة لا تنحصر وحقيقتها السعي في الكمال الممكن حسب القدرة بتحصيل المصالح أو تكميلها او إزالة المفاسد والمضار أو تقديلها الكلية والجزئية المتعدية والقاصرة والله أعلم ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه القاعدة القاعدة الخامسة والأربعون حتى الباري في كتاب على الصلاح والإصلاح وهذا مثل ما أشار رحمه الله تعالى يأتي في القرآن في مواضع كثيرة يثني الله عز وجل على الصلاح أي صلاح الإنسان في نفسه استقامة على طاعة الله ومحافظة على أوامر الله وبعده عما نهى الله سبحانه وتعالى عباده عنه والإصلاح أي السعي في الإصلاح إصلاح الناس بدلالتهم إلى هذا الدين وإرشادهم إلى طاعة رب العالمين وتحذيرهم من المعاصي والآثام ايضا الإصلاح في بين الناس فيما يقع بينهم من خصومات قال تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقه أو معروف أو إصلاح بين الناس ويقول جل وعلا والله يعلم المصلح من المفسد وقال جل وعلا عن نبيه شعيب إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله فهذه هذا أصل عظيم جاء التنبيه عليه والحث عليه والدعوة إليه في مواضع من كتاب الله تبارك وتعالى حث الباري في كتابه على الصلاح والإصلاح وذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعض النماذج على ذلك على سبيل الإشارة مما دل عليه كتاب الله مشيرا إلى بعض مجالات الإصلاح مشيرا إلى بعض مجالات الإصلاح سواء صلاح الإنسان في نفسه أو دعوة الناس إلى الصلاح فيما بينهم وبين بين الله بالاستقامة على عبادة الله وفعل الأعمال الصالحة المقربة إلى الله وكثيرا ما في القرآن وعمل الصالحات أي الاعمال الصالحة التي تقرب إلى الله بالدلاله إليها والمحافظة عليها وكذلك الصلح بين الناس والسعي في الأصلح فيما يا تتحقق به مصالح الناس ودرء المفاسد نبه رحمه الله تعالى إلى المجالات مجالات هذه القاعدة على سبيل الإشارة ونكتفي بهذا القدر ونسأل الله عز وجل العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح ونسأله جل وعلا أن يصلح لنا شأننا كله بمناسبة حديث الشيخ عن الصلاح والإصلاح صلاح العبد في نفسه وسعيه في إصلاح الآخرين بيد الله لا يمكن أن تكون صالحا مصلحا إلا إذا أعانك الله ولهذا جاء في الدعاء المبارك في صحيح مسلم: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر لا يمكن أن يصلح لك دينك ولا يمكن أن تصلح لك دنياك ولا يمكن أن تصلح لك آخرتك إلا إذا أصلحها الله جل وعلا فالأمر بيده والتوفيق بيده ولهذا قال نبي الله شعيب إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكل وجاء في دعاء الكرب اللهم رحمتك أرجو فلا تكني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت فصلاح الشان بيد الله نسأل الله لنا جميعا أن يصلح لنا شأننا كله وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات إنه غفور رحيم جواد كريم والله أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآلنه وصحبه أجمعين. دعكم الله صيرا أبارك الله فيكم أهلكم الله الصواب وفقكم للحق. نفعنا الله ما سمعنا غفر الله لنا ولكم والمؤمنين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.